بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون سُكَى الفَرَاشِ الْمَبْسُوطُ وَإِنْ كُنْ الجِبَالُ كَاللَّعِينِ الْمَنْفُوشُ فَأَمَّا مَنْ سَأَقُولُ لَهُ وفي عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي